سبكت كتاب الله تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِلَّا الْكُلُّ هُمَا زَتِّ الْمَزَّةِ الَّذِي جَمَعَ مَدَوَّ وَعَدَّهُ يَحْسَبُ أَنَّمَا لَهُ أَخْلَدَهُ كَالَّذِي يُمْبَذَنَ في الحطمه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمه نار الله الموقده وما ادراك ما الحطمه الله الموقده التي تطلع على ال إِنَّهُ عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ